أعوذ بالله السلام عليم الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون نعوذ بكلمات الله التامات أماك التي لا يجاوزهن ذر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا على الله توكلنا رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين آمين يا رب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتفى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قوم اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واستنا من يده الشريفة شربه لا نظما بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تبثلنا مدخلة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن شئت سهلا اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أن تآفذون بناصيتها إنك على صراط مستقيم فهدنا صراطك المستقيم يا <تصفيق> صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين عميزي. اللهم كرب المكروبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من فاكر احنا عايزين نقول ايه كل شاء الله عمر عن جل. إن شاء الله <تكلم> <تكلم> واحد رفع اثنين رفع ايدي ثالثة رفع ايدي ربع رفع ايدي قولي الصلاة <تصفيق> النظر الى واجه الله الكريم يعني الزيادة قلنا الذين احسنوا الحسنى وقفنا عند الزيادة هو فيها حديث صحيح أصرح ما ورد في تفسير قول الله تعالى الذين احسنوا الحسنى والزياده طبعا تكلمنا بما فيه الكفايه او بما يسر الله في كلمه الذين احسنوا الحسنى بمعنى الحسنى هي الحسنى الجزاء الحتن الحسن الحسنى مضاعفه الحسنات الحسنى الجنه والزياده يوضحها حديث يوضحها حديث صحيح في صحيح مسلم عن سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا يحب ان ينجزكموه ان لكم عند الله موعدا يحب ان ينجز ان ينجزكموه ينجزكم يعني يوفيكم بالموعد ينجز لكم الموعد يعني يوفي لكم الموعد ويحققه فيقولون وما هو يعني الواحد لو استحضر هذه الحاله يقول ايه بسرعه انجز يا رب اشرع عجل عجل يا رب لما موعد ومن الله وفي الجنة يبقى طيب وجميل لكن بر طبيعة الإنسان أنه هو إيه يحاور ويجادل يقولون ما هو وما هو سبحان الله العظيم وبحمده الم ألم يثق لله موازيننا مما حسننا أخذوا كل حاجة كويسه في الجنة كان عندهم إحساس انهم أخذوا كل ما يحتاجونه في الجنة ألم يستقبل الله موازيننا ويبيض وجهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ يعني اخذنا حاجات كثير نجانا من النار دخلنا الجنة وبيض وجوهنا وتأقل موازيننا وذا اللي كنا منتظرينه يعني هم بيقولوا هذا ما كنا ننتظره من وعد الله سبحانه وتعالى؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فينظرون إلي إليه سبحانه وتعالى فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى الحديث او الموقف في الجنة في حد ذات موقف له جلاله وفيه جماله أيضا موقف جميل يعني بعد ما تناعم أهل الجنة بالجنة ودخلوا الجنة وشافوا القصور والنعيم والأشجار والازهار والأزواج والحور وما فيها من المتاع الطيب فإن لكم موعدا عند الله يحب أن ينجزكم أو ينجزكم سبحانه تعالى جل و فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا إذن هم أطبئنوا تثقيل الموازين بمعنى أن الحسنات رجحت على السيئات لكن من جمال الخطاب أيضا في الجنه ما قالش الم تسقل موازيننا ما قالش الم تسخل حسناتنا الم تدخلنا حسناتنا الجنة يعني اللي هو الموازين بتدخل به بالحسنات واللي بنفهم احنا ان الحسنات من كسب الانتع لانهم اللي الذين احسنوا الحسن وزيادة لهم أحسنوا ولهم حسنات فحسناتهم زيادة فرجحت موازينهم لكن من جمال الموقف ومع جلال الموقف الأدب الم يثقل الموازين أن ربنا هو الذي ثقل الموازين وهي حقيقة لأن الإنسان لما بيعمل حسرة بيعملها بتوفيق الله ما يفرحش يقول أنا عملت وقلت ودفعت وصرفت وتبرعت تطوعت قمت الليل وقرأت قران وذكرت الله ماشي يقول بتوفيق الله وفقني الله وفعلت كذا ويستشر انه لولا توفيق الله لم يكن له عمل ولا سعي إنما التوفيق من الله سبحانه وتعالى جل جلاله ولذلك هو يثقل موازيننا يثقل بتوفيقه للعمل برحمته سبحانه وتعالى وتجاوزه عن كثير من السيئات لانه لم يتجاوز عن سيئات ابدا سترجع سبحان الله العظيم بحمده و... وبكرمه وفضله كان دخول الجنه كما تاتي في مستهل الايه التاليه ان شاء الله, يتقل مو... يتقل الله لم يثقل الله موازيننا سبحانه وتعالى الى ويبيض وجوهنا وبياض الوجوه نقول احنا من اثر العمل بياض الوجوه من أثر العمل ومن أثر الإيمان ومن أثر العلم وهو في الدنيا ظاهر يعني كلما أثق إيمان العبد وكلما ازداد علم العبد وكلما ازداد عمل العبد الصالح كلما ظهر أثر ذلك على وجهه فيما هم في وجوههم من أثر السجود اطال السجود واتقن السجود واحتمل الخشوع لله فظهر أثر ذلك على وجوههم نورا وبهاءا وهيبه وقارا وجلالة مش في اثر مش, مش العلامه اللي في الوجه دي مش هي الايه اللي, اللي في الوجوه ديماهم في وجوههم من أثر السجود السجود له أثر على القلب ويظهر ذلك على الوجه نورا وضياء ان للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعه في الرزق ومحبة في قلوب الخلق ان للحسنة الحسنة متقنا المحسنه المقبولة لها اثر نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئه ولا الله توادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغدا في قلوب الخالق وهذا واضح جلي على أهل الباطل وأهل الفجور وأهل الظل وأهل, الضل وأهل الضلال ترى السواد في وجوههم والقبح على وجوههم واللعنة ظاهرة بص الوجه كيري بص الوجه كيري كده تعرفوه؟ تعرفوه لعنة وسخ وقذر وحقر وكل السوء والعياذ بالله ولذا كنا عشان هو اللي يجي هنا ويكارد ويغرب ويعك والعياذ بالله عليك العائن الله تترك بما يستحق اعوذ بالله زي اللي اللي كان في الشيطان اللي قابل اسمع اشتر برضه نفسه تبص وقلت لاقي اللعب جايه لي ما تجي هنا تقول خراب والعياذ بالله ضياع والعياذ بالله يروح مشارق يروح مغارب وارش غير الدمار والخراب والعياذ بالله والمنتقم الجبار هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. حقد بين فوش كراهية الحق تتحق والوكرات الاسلام ولا الله لا لا يحبون الإسلام متفقون على لا والعياذ الله نعوذ بالله ففي الجنه يبيض وجوهنا من اثر العمل الصالح ومن دخول الجنه وبالغمسه التي يغمسها من دخل الجنه في انهار الجنه ومن شراب الجنه ومن الفرحه نفسها الفرحه لها لان الاله اللي بعدها تقول هذا الكلام او الجمله اللي بعدها يعني هتقول هذا الكلام ولا يرهق وجوههم اثر الولد يكبى من اثر الفرحه والسرور والحضور في الجنه بياض وهو أيضا جزاء من الله لاهل الجنه حين يدخلونها يبيض وجوههم وبياض الوجه ليس مجرد اللون يعني ما في بياض الجزاء ما قلنا ما هو زال اللي قلنا عليه ذا ما هو ابيض الوجه لكن بياض قبيح ولا في بياض قبيح، في بياض قبيح، لكن بياض الوجوه اللي أثر أثر الحسن وأثر العمل الصالح هو ذا الجميل. سبحان الله عظيم. ولذلك تجد حتى في الدنيا أن كان الإنسان شديد في السمره لكن مؤمن صالح تقي له عمل صالح، ترى النور على وجه. وده الثرث. بالنور الإيمان والعمل واللون الطبيعي في يعني. اللي توارث عن الأبياء وللأمهات هم يام في الجماعة اللي هيهم الكفر والبجرة فيهم البياض وفيهم السمت الجميل لا في ترى في وجهه لا ترى للقبح القبش والعياذ بالله لأن قلبه ليس فيه الحقد والغل والضلال ولا يعرف شيئا عن الله ولا عن معرفة الله ولا عن طاعه الله ولا عن خشية الله ولا عن الرحمة بخلق الله والعياذ بالله وادخلهم الجنة طبعا واخرجهم من النار معروف ان مجرد دخول الجنة بيبقى فيه حسين فيه شيئين عظيمين فيه شيئان عظيمات دخول الجنة ده في حد ذاته جمال وبهاء وفوز ونجاح وكلهم ما دخلش النار ده حاجة شائعة يعني اهل الجنة لما تذكر ان هو نجا من النار بيبقى فرحان فرحسين فرحانه ما دخلش النار وفرحانه ايه دخل الجنة ولذلك بعد الانتظار في في, في الموقف بعد انتظار في الموقف الكل يبدأ خائف يوم القيامة يترموح هنا الروح هنا فلما ينادى للجنه يبقى فرح فرح أنه ما النار وفمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فاز يوجد فيه فوز بالنجاه من النار وفوز بدخول الجنة وبعد فوز برفعة الدرجات فوز وفوز ثم هذه الأخرى الأخيرة أو الأجمل والاتم والأسمل قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيكشف الحجاب فينظرون إليه والله ما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه إيه الحجاب ومعنى المعذار كم في العلماء تكلموا فيه كلاما جميلا سبحان الله العظيم والحمد في حديث يبين معنى الحجاب وبين معنى النظر وهي يقارن بين النظر الى وجه الله الكريم وبين رؤيه الله هل هي متساويه والتي في فرق النظر الى وجه الله غير رؤيه الله الحديث صحيح ايضا عند البخاري مسلم عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال في قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الواحد له جنتين يعني وليه هن الله عاوزين نفهم قال جنتان اي النبي عليه الصلاه والسلام جنتان من فضه جنتان من فضه آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما جنة من فضه كل ما فيها من فضه الابواب والشبك والكوبايات والمعالب والكفين عال ولا عال ولا كل من فض بس ميبقاش ناشفه وصعب على رجلينا في واحد البس جنعال من فضه بالله وجعن من من الجلد عامله بالفضه ما لكش دعوه بالدنيا لا ثقار الى الجنه بما في الدنيا انيتهما ما فيهما كلها بريق ولمعان من فضه من فضه المتاع وما تتعامل تستعمله وتتعامل فيه من فضه وجنة كان من ذهب انيتهما وما فيهما فبيقول أربعة ولا الاجل اربعه لانه قال لك ولي من خاف مقام ربه جنتان فنقول لك ومن دونهما لانك باثنين واثنين اثنين من فضه واثنين من ايه اندهر ما شاء الله مش, مش طوب احمر وطوب ابيض وطوب شعب فيه وعك وعكه ويحط عليه سمنته ويحط عليه بوهيه بترول وريحه وريحه وريح كلام ريحه البترول حاجه تانيه بتاعت البوهيه دي الجنه الكلام ده فيها دخان فيها جمال وبهاء وجلال ولا تشم ريح بوهي ولا تشم ريح بسمنت ولا تشم مركب ولا تقول عاوز السبوب ولا حمر ولا خضر ولا مستوية ولا, ولا, ولا غلية ولا زهد ولا زود السلر ولا زود كل ده من وجه الله من عطاء الله فضلا وكرم واللي همنا في هذا الحديث الشاهد وما بين القوم اللي هم دخلوا الجنة الله نجعلنا منهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في الجنة سبحان الله العظيم وبحمد هم دخلوا الجنه وما بين القوم وبين النظر الى وجه الله الكريم وبين ان ينظروا الى وجه الله الا رداء الكبرياء يعني هم في الجنه في مقام القرب من الله قريبين من الله قربا شديدا الا انهم لا ينظرون الى وجه الله عشان في من إيه؟ حجاب من الكبرياء هذا الحجاب حجاب الكبرياء خاص بالله سبحانه وتعالى يحول دون رؤية المخلوقين الضعفاء لكبير المتعال سبحانه وتعالى جل الشأن الحديث اللي سمعناه ناحنا بتاع سهيد رضي الله عنه ارضاه في اخر حجال ايه فيكشف الحجاب وفينظرون فقال لك هذا الحجاب الذي يكشف هو حجاب الكبرياء رداء الكبرياء رداء الكبرياء يكشف عشان يدي فرصة ايه يَدِي المتعه والجمال والجلال والبهاء والفوز والقرب لأهل الجنه لينظروا الى وجه الله الكريم يبقى رداء الكبرياء يكشف اي اللي هو رداء الذي كان يحول دون رؤيه دون النظر الى وجه الله الكريم طيب ولذلك فيه حديث بيبين ان النظر شيء والرؤية شيء أنت هتنظر عشان تستمتع إنما هل ترى ذات الله؟ لا يقول رؤيه ذات الله أكبر من أن ترى يعني هو العلماء فيها كلام, فيه في كلام أولا في الدنيا ممنوع لان سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فتراني فلما تجلى ربه للجبل جعله تسكن خر موسى صعقا فلما اثاق قال سبحانك دبت اليك وهذا اول المؤمن مش هقول هذا خلاص انت في الدنيا ممنوع في الجنه العلماء ذلك يرون ربهم او ينظرون فقط ولذلك الجمال رجحوا بين الرؤيا والنظر قال فيه حديث صحيح عند عائشه عن عائشه رضي الله عنها وهو صحيح ان مسروق نقدر تلميز من كلاوية عبد الله المسعود يعني ومن التابعين سمع عائشة رضي الله عنها تقول ثلاث من تكلم بواحدة من هن فقد أعظم الفرية على الله يعني دون ما حد يقول واحدة من الثلاثة ثلاث من تكلم بواحدة من هن فقد أعظم الفرية على الله قالت قلت وما هن وشد مسروق يسال وما هن قالت من زعم ان من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه لقد اعظم الفريه من زعم من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم الفريه قال مسروق تلميذ نجيب دي ما تتجمش تعجلش هو اللي بيسال ده تلميذ محترم نتعلم منه قال كنت متكئا فجلت مش عارف ازاي منصور قاعد قدام امها عائشه وعامل كده متكئ ازاي مستحي يا ربما متكئ على على ايه على على يعني أنا حدبية على قداميه كده على على الاساده على الصوره على الاساده اني يرتكي كوع كده قدام السيد عائشه انا زعل مني طيب بقى قال كنت متكئا فجلت اعتدل عشان هيسال يعني لفت نظري الكلام بتاع على اي شخص فهيسالها فيسأل لانه على علم فقلت يا ام المؤمنين أنظريني ولا تعجلين ولا تعجلين يعني على مهلك عليك بالراحه عليك انت بتقولي من زعم أن محمدا راى ربه فقد اعظم الفرد لنعرف عارف حاجه ثانيه في القران كلام ثاني الم يقل الله ولقد راه بالافق المبين لسؤال مين مسروق ألم يقل الله ولقد راه بالأفق المبين وقال ولقد راه مزلة أخرى عند سدره المنتهى فقالت رضي الله عنها انا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هم الجمال العلماء قالوا إيه يقول إن عائشة رضي الله عنها من طبقة علماء الصحابة مع العبادله ولا يفوقها إلا أبو بكر سقيل وعلي إنما عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود علماء الأم هيا في التفاويه يعني قالك تعد في طبقات العباد له. ولا يفوقها إلا أبو بكر في العلم سقيل علي طيب أو عمر إذن هي لما تقول أنا أول من سال اول هذه الأمة من سال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذه الأمة سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره في صورته التي خلقه الله عليها إلا هاتين المرتين نزلة أخرى كان فيه واحدة جبليها يعني رأيتوه منهابطا من السماء ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض في مجله مجله ايه فالأول ما, ما سمع صوت جبريل نظر إلى السماء فإذا ايه يسد ما بين الأفق يعني جبريل من عظم عظم خلقه من المشرق للمغرب ما بين السماء والأرض ما بين غير ايه خلق جبريل انما هو جبريل الذي طاره في صورته التي خلقه الله عليها الا هاتين المرتين رايته منحبطا من السماء تاد عظم خلقهما ما بين السماء الى الارض فقالت اولم تسمع ان الله يقول اولم تسمع جيب الجواب على مين بقى يا دراسي برضه على على مسروق اولم تسمع ان الله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدركه الابصار, وهو يدركه الأبصار, الأبصار. اولم تسمع وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يبقى مش رؤيه الله نما رؤيه مين جبريل. جبريل قالت بقيت الحديث بقى ثلاثه من زعم من قال بهن زعم من قال بهن فاي فقد اعظم على الله الثانيه من زعم ان محمدا كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الفريه النبي بلغ كل ما انزل إليه عليه الصلاة والسلام قالت ومن زعم أن اي رسول الله أنه يخبر بما يكون فقد أعظم على الله الفريه والله يقول بما يعني أي إنسان يزعم, يزعم أنه يخبر بما يكون في المستقبل قد أعظم الفريه على الله وكذلك نبينا لا يخبر إلا بما أوحى الله إليه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا إلا الله طيب. يبقى يكشف الحجاب لو حجاب الكبرياء في فعرفتان يبقى إلة من الحجاب ده هو حجاب النور في إمام مسلم على الصحيح أيضا على موسى رضي الله عنه وأرضاه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات كان وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبيّل لهم خمس كلمات قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه تعالى قل شاء. دشي طبيعي على الصبحية. طبيعي. لو كان هينام ما تخرب الدنيا. طب لما ينام أنا أتنفس الزاوية ولا أتحرك الزاوية لما ولا عيني تشوف الزاوية لا لا لا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة لها مقدمات النوم تعطى عز يعني كده بتغمض وعوزينها مقدمات النوم. هذا محال على الله. لانه لما بتاخدك سنة السبحه بتوجع من ايدك فبتحصل في السماوات والارض واللي فيهم دول لو لو كان الاله ينام يتقسمه في طبقه على الارض وتخرب الدنيا وتضيع يبقى لا ينبغي له ان يعني لازم أنا أعتقد ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يخفض القسط ويرفعه كلمه يخفض القسط العلماء فسروها جهل او الميزان الذي توزن به الأعمال والذي توزن به الأرزاق يعني الله سبحانه وتعالى مهيمن على عباده يدبر شؤونهم ومن تدبير شؤونهم أنه يصعد إليه العمل فيزنه ويزن أعمال العباد الصالحون بالصلاح والحسنات والفجار والعياذ بالله بالسيئات وكذا وكذا وكذلك يزن أرزاق العباد من له زيادة أو من له نقص زيادة ونقص في كل لحظة وبعدين ارزاق العباد وارزاق المخلوقين جميعا في كل لحظة في كل لحظة تتغير وتتبدل كل ذلك بإشراف الله وهيمنه الله في كل لحظة في كل لحظة بتدبير الله سبحانه وتعالى الارزاق تزيد وتنقص والأعمال تصعد وتنزل وسبحان الله الارزاق تنزل بالزيادة والنقص والاعمال تصعد إلى الله سبحانه وتعالى فيزنها ولذلك بعدها قال يرفع, يرفع إليها عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل بمعنى أن الإنسان أعماله دائما معروضة على الله وده عشان يخلين نبقى دائما الكلمه بتطلع واللفظ بيطلع والخاطره تعرض على الله سبحانه تعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وان تنبذوا ما في صدوركم ان تخفوا ما في صدوركم تخفوا ما, ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ايه ايه طب لو عايز ها يعمل ايه بالله الحاسم قول بالله ما قال في في ايه تاني قول لي البقره تقول ايه ما في السماوات وانتبه ما في اسمه تخفوه يحاتبكم به الله والثانية يعلمه الله يعلمه الله ويحاتبكم به الله سبحانه وتعالى جدشان. طيب لما قالت خمس كلمات إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه بالثاني يعني يرفع عليه عمل الليل وقبل النهار وعمل النهار قبل الليل الثالثة حجابه النور حجابه النور حجابه النور هناك الكبرياء الكبرياء والنور قالوا ان الكبرياء عباره عن حجاب من نور حجاب من نور لو كشفه لاحرقت سبوحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه حجاب الله النور هذا الحجاب الحجاب من النور يحول بين سبحان الله العظيم وبحمده بين يعني هو اللي أولا يحول دون رؤيته سبحانه تعالى رؤية ذاته سبحانه تعالى جل شانه وفي نفس الوقت بوجوده توجد الحياه للاحياء انما لو كشف لحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصر وبصر الله لا يخفى عليه شيء احاط بكل شيء علمه سبحانه تعالى جل شانه بكل شيء قصير بصير بنا تعملوه ولو كشف لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه فقالوا النور هو رداء الكبرياء وهو الحجاب في الشيخ بتاع صاحب المنار حمد رشيد رضا بيقول انت اذا كان الشمس واحده من مخلوقات الله تعتبر ذرة الكون. ويجد الأرض مليون مرة ونصف الشمس يجد الأرض مليون مرة ونصف يفير بتقدير العلماء يعني ونورها شديد وما حد يقدر يوصلها في, في, في الظهر والعلماء قالوا اللي يبصوا للشمس على الله الظهر بطر يعمل ايه؟ ينحط يفقد البصر على أهل الله اللي ينظر إلى الشمس في شدة شعاية يضيع بطر فإذا كان الشمس اللي يزر من الكون البطء البصر لا يطيقها فما زنك بنور الله سبحانه تعالى جل شأنه حجابه الكبرياء والشيخ كمان بيقول لك بيقول لك أنت الشمس مش بس تنظر بس تنظر إليها انت لو نظرت إلى الشمس وهي عبارة عن جزء يعني يقول عليها أنها يعني مخلوق كائن يعني مخلوق عبارة عن كتلة من الناس اللي بيوصلنا منها اللي نشوف منها النور انما هي عباره عن كتله مشتعله الشمس عباره عن كتله مشتعله يعني قطعه من في كون الله مشتعله هل اذا كنت مش قدر لها هل تقدر تبص وتشوف اللي وراها كمان تقدرش. لان شدة نورها تحجب عن ما وراءها ولله المثل الاعلى اذا كان ذلك واحده من خلق الله ذره في كون الله اللي هي الشمس تحجب ما وراءها فما ظنك بنور الله الذي هو رجاء الكبرياء فهو الحجاب قالوا هذا هو الذي يحول دون رؤية ذات الله ولذلك الشيخ عليه رحمة الله رجح أن النظر يباح للناس في الجنة ينظرون على وجه الله إنما هل يرون ذاته دام استوقف لأن رؤية الله رؤية ذاته محالة. على قياسا على هذا التحليل يعني ولذلك في حديث يعني يقول لك وقال لك رواه الطبراني سنده ضعيف لكن معناه صحيح عن انس مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالت جبريل هل ترى ربك ايه رايك سؤال السؤال جبريل اعظم الملائكه وسيد الملائكه ورئيس الملائكه وقربهم الى الله لما ربنا يقول ربنا وكان عايز حاجه يقول يا جبريل بلغ يبلغ الملائكه يبلغ ملائكه السبعه السماء السابعة أو السادسة أو الخامسة أو الرابعة أو سماء الدنيا أو يبلغ الرسل جبريل هو الزعيم هو يتلقى عن الله فتلقى عن الله سفير الملائكة سفير ربه إلى الملائكة هل ترى ربك؟ قال إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور جبريل مخلوق من ايه؟ من نور الملائكة مخلوقة؟ من نور؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلقة الملائكة من النور والجن من النار وآدم فيما ذكر كما ذكر لكم ترى بضيء يعني أقل حاجة بس ال ال ال سبحانه ومع هذا أكرم على على الله سبحانه وتعالى من الجن ومن غيره والعبد الصالح العبد الصالح التقي يبقى أقرب إلى الله من الملائكة سبحان الله العظيم بحمده قال ان بيني وبينه سبعين حجابا من نور لو رايت ادناها لاحترقت لو رايت ادناها لاحترقت قال صحيح المعنى وان كان سندوه فيه اعفر طيب اللهم صل على سيدنا محمد يكبى النظر الى وجه الله الكريم هو الإيه هو ايه هو الزياده هو الزياده عزيزي اخينا زياده اللهم صل على سيدنا سبحان الله سبحان الله طب لي في الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله ايه القطر وايه الذله القطر هو يعني ما ما يغشى الشيء فيحول دون دون رؤيته يعني القصر اللي هو اثر اثر البؤس والحزن يسلم يكون حزين ولا زعلان يبقى وش ايه يبقى وش مظلم وش مظلم معناها في حاجه في قلب وده من حكمه الله من القلب لما يكون في شويه زعل يبان على وش ولما لما يكون فرحان يبان على وشه ايضا ولذلك في تعبير القرآن دائما لما يتكلم عن مشاهد يوم القيامة مره يتكلم عنها بالتعبير عن نفسية الإنسان المؤمن وجوه يومئذ ناضره ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ أذن تظن أن يفعل بها ساقرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها غترة عليها غبار والعجب الله وسواد إنما المؤمنون لا يرهق وجوههم لا يغش ولا يغطي وجوههم قتر ولا ذلة أي من شدة فرحهم واسترشارهم يظهر ذلك على وجههم فلا يظهر على وجوههم أثر الغضب ولا البؤس ولا الحزن طب ليه ما يعني ما فيه تعبيرات هي ربنا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس. وأما الذين بيضبط وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون هناك عبر ببياض الوجوه قلنا عليه أثر, أثر الشرور وما يطفى عليهم من نعيم الجنة وما يظهر عليهم من أثر العمل الصالح. ليه عبر ولا أرهق وجوههم قتروا ولا إذن قالت ده تلميح لغيرهم لهم أهل النار على وجوههم إيه قتر وملة وغبر هات في الآية التالية تفصيلا وبيانا لهذا يقبل ارهق وجوههم يعني لا يكدر وجوههم غبار ولا تواد دليل على أن قلوبهم مستبشرة فريحة مقبلين على الله اقبال الفرح المستبشر أما منقيضهم ما بعدهم فياتي إن شاء الله والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات من أسلها وترهاقهم ذله والعياذ بالله هذا الفريق المقابل من أهل الشرك والكفر والضلال والإصرار على المعاصي نسأل الله سلامك والعفو والعافية اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعيننا من الخيانة وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعمالنا من الرياء اللهم اشرح صدورنا للحق والخير والايمان اللهم اشرح صدورنا للحق والخير والايمان اللهم اشرح صدورنا للحق والخير والايمان اللهم عمر قلوبنا بالتقوى اللهم عمر قلوبنا بالتقوى اللهم عمل قلوبنا بالتقوى والايمان اللهم ارزقنا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا ]UM. اللهم حب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعفيان وجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه إنك أنت العليم الحكيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي ليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى وآلم وبارك الله وسلم